الباب الثاني والأربعون وثلاثمئة باب النهي عن الصلاة إلى القبور عن أبي مرثد كالناز بن الحصين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم